ولو سكت وقد خصمت قلت لهم ان الجواب لباب الشر مفتاح والصمت عن جاهل او احمق شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاح أما ترى الأستة تخشى وهي صامتة والكلب يخسى لعمري وهو رباح